اللهم هو الغني الحميد عس الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده عس الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير فالله قدير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 واتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتكسطوا إليهم إن الله يحب المكسطين إن الله يحب ما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم ما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم أن تولوهم وأخرجوكم من بياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم فأولئك الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فان كنن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن يحل لهم ولاهم يحلون لهم لاهم يحل لهم ولاهم يحلون لهم وآتوهم ك أَن تَنكِحُهَُّ إِلَ آتَيتُهَُّأُجُورَهُ وَل جُنَا خَضَيكُمْ أَن تَنكِحُوه لإلَ آتَيتُوهأجورَهُ وَلَاثُمْ سِكُ بِ رصَمِكَوَافِ وَلثُمْ وَسألوا مَا أَم فَقُتُم وَالسأَلُ مَا أَم فَقُ وَأل أَ فَكتُم وَأدَُقذِكُ حكم اللهَّه يَحكُ بَيينَكُم لكُ شك الله يَحقُ بَيينَكُم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 فَرِقَ عَنْكُمْ فَأَتَى الَّذِينَ غَابَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِنْ مَاءٍ أَمْ تَقُوتُكُمْ اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ أَتَقُوتُ اللَّهُ الذي